وَأُتْبِعُ فِي هَذِهِ لَعْنَةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بَئْسَ الشَّرِفُ الْمَرْفُودِ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ قَصَصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ التي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيعٍ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 ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كل الأمال يوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير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 إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين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 إ أَزَلناهُ قُرآن حَرَبََّ عَكُم تعقون نَحْن نَ قُصُّ عَلَيكَ أَحْسَنَ القَصَصِ بِماَا أَو حَنَا إلَكَ هذا القرآن وَإِن كُتَ مِن قَبه لَ مِنَ الغافِلم إقالَا يوسُفُ لِأَبيهيَا أَبَتِ إي رأيتُ أحدَ حشكَكَبَ وَشَّمسَ وَ القَمررُ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 وَُوتمّ نحْمَتَهُ عَيكَ وَوع آَعقُوبَكمَا أَتََّهَا على أَبَ وَيكَ مِنْ قبلَلُ إبْهم مِن قبلَلُ إبرراهم وَإسحاقُ إ رََّكَ عَم حَكيم لقد كَانَ فيِي يُوسُفَ وَإخْوَتِهِ آيةُ للِسلم. إقالَاوا لاوشُهُ وَأَقُوه وَحَبُّ إى أَبنَا مَِّا وَنَحْنُ رُصْبَ وَنَحْنُ رُصْبَة إا أَبَنَا لَفِي ضَلَ لُِّ بِم أقُتُلُ يوشُهَا أَطَحهُ أَرضََخْلُ لَكُمْ وَجههُ أَبيكُمْ وَتَكُ مِنْ بَعْدهِ قَوْمَ صَالِحين.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 أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون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 وَاشْرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الذي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ اكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أو نتخذه ولدا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 بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسه وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين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 كَيْدَكُنْ عَظِيمُ يُوسُفُ اعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تَرَاوَدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاها فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعون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 واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شاء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون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 وَاُخَرَيَا بِسَات يا ايها الملاؤ افتوني في رؤيا يا ان كنتم للرؤيا تعبرون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما والذكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون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 النسوة فاسالهما ما بال النسوة اللاتي قطعنا ايديهن ان ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن اذرا واتن يوسف عن نفسه